يا تخرش في الستة تهز الفشار من الجلته يا تخرش هي السبعة تهز في ساري من طبعة، مش السبعة هي السبعة تهز في ساري من طبعة، يا هالعينيها في الشبعة والدفعة Med huset där man drifter karusell. Med huset där man drifter karusell. Gwen svärfi är mahrusa. Det skulle inte Hör ofskt fritt har ett filtrate F hoc Insäritt